أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أغنى لليه وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا فِي الْأَرْضِ يَتَبَعُ مِنْهَا حَيْثُ <تصفيق> I'll see you next آه، جاکوند Yeah. Mm -hmm. Fa ca la لا لم هو Holo عالم <تصفيق> الول <تصفيق> وَna formätä om yang guvil guta wonm de وَذَمَّ فَتَحُوا مَن تَرَوْهُمْ لا <تصفيق> girl. Hello. فَالْفِقْهُ <تصفيق> What a... ها آمه Oh um فلانت ثم أزم مهزن أيتم هذا العلم All right. <laughs> Oh All right. Oh والله أعلم بما تصفون Born آمده تعلم.